Alem naxlukum mimma immehin? Fajal Allahu fi qarar makinin ila qadrim m'alu min fqdern? Fani amel qadron? أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ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 المكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون وينويون ماذل المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.